موسوعه ا ن ر ج ا ل م ن ا ل إ ن س ي ع و و د ن ب ر ج ا للعلوم من ا ج ن ف ز ه الاسلاميه أحدا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 وانا ظننا ان لن نعجز الله في الارض ولن نعجزه هربا وانا لما سمعنا الهدى امنا به فمن يؤمن لا يخاف ب خ س و ل ا ر ه ق ا أ ن ا ب ل س ي ل م ع ل و م ن الاسلاميه ق م فأولئك تحروا رشدا و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 وانه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل انما ادعو ربي ولا اشرك به احدا ا قل ل إني لا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 ومن ا ع الله ورسوله فان له نار جهنم خالدين فيها ابدا حتى اذا راوا ما يوعدون فسيعلمون من اضعف ناصرا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 و أ ح ا ط بما لديهم و أ ح ص ى كل شيء عددا